بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض افقالها وقال الانسان ما لها يوم يب تحدق بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى